ومن يجعل أن تجد له كل يوم مرشد أشد ولا إله إلا أحده لا شريكنا أشد أنت محمد رسول الله من ذلك وفعل ذلك الجنة المعين وفعل ذلك عنه وفعل ذلك صلى الله على محمد وعلى محمد وعلى في العالمين بعد السلام عليكم وبركاته لو المذيب السيام عن أديث مام الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريعه وطعمه ولونه عن الحليل أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاسم فرمود أيضا فجارة كالبابي أو الأجدين أو الفيدي طبعا تجوه وما نياه دو دو لكم ان اقول لسمني ان استاذي لكم يعني حديثي لكم ان اقول لكم ان اقول لكم ان اقول وكان ان اقول لكم ان اقول لكم ان اقول لكم ان اقول لكم ان اقول لكم ان اقول لكم رجدين اقول لكم ان اقول سعد ان اقول لكم ان اقول لكم ان اقول لكم إمامي حمد وإمامي مزرع عبن صعيفي عندنا يا. إمامي أبو حاتم بريمان الحليث، الحليف إمامي نسعجة مدخوك الحليف ليش أنا أبخات في غزين سعد أو فرمود ضعيفة أنا أنا الله أبو عبد الله أنا عبد الله يعني حدثنا هو مقتصري حدثنا أنا أبو الوليد أنا أنا مقتصري الش الشماتي أنا عطية بن رطقيا بن الوليد أنا أبي يعني رطقيا بن الوليد مالك عطية بن بأ... رطقيا بن البقية بن الوليد أولهم طبعا شيء اللي قلناه روف المودكي لا ضعيف يعني كالمودكي اللي بعده جرتوا حتى دعانا عناش ما نام الحديث ما نام معن عن الحديث ما نام مؤنن ما اللعنة الحجيج إن شاء الله ما راح أطرد ما ماذا نعني بالمؤنن وماذا نعني بالمؤنن لا را لي وانا عنيك ديا كمان في <تصفيق> قبوليه لا اجد ان عنش عاديه من بقيه كده عاديه من بقيه حاجات الفرمول اللي بابي بيجتوها يكثر انا اذا كان على قبوليه انا وسط الشيكه دي في رويبابي <تصفيق> اوكي موجود كلامي ملمسه وجهه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 وصوت قردار روايات طبعا أوف البداية ضعيفة وكضعيف إيشا أنا وكان ليور ناجري كماراوي أولى سنة وده كانش أو كينائي توا إلا ما غلب أو ما كان طالع أما أولي إنجلترا إجماع يعني ما إمام المندري هذا شيء إجماعات أنا تقصي راسك والله موك ديغه صلى الله عليه وسلم تصك حديث ضعيف لو لا جدال بين وللبيقي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 بس محاولة دقين أتا دقينا ساس لا في أويد أخيم بعدين نقولي جودة لا دقينا سالق أويد حديث لا ولا غفير الكل أتا أقول يعني محاولة دقين ليش كان حديثي يا بس بقول حديثي ما أصدامه ده وخير كده ما تشجك مانيه أو بس من مكان دي الحديث الرادع حديث, حديث كان نداشیدیم که اولین پاکیم حجکان کارتا کمی روی آگه درم کارتر لکنم از تارم بوده است نداشیدیم حالی نداشیدیم سه لوکسابی لازم بیم کنم. آن عبدالله بن عمر رضی الله عنه ما دوباره کلمه آن عبدالله بن عمره تارمی بن عمری. ابرو گفت من منصف عمر کشفی ورنعیه ایلا حیوان دیگه اش که نصف خودش حیسیه یا نحیه رضی الله عنه لهذا يعني أنه ماء رضي يعني إحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غم مصر الميت صلى الله عليه وسلم فيه. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبثة وفي لفظ لم ينجس أخرجه الأربعة يعني كذي أخرجه الأربعة تغيبت السمسل أربعة يعني في بنايتي يكبر أويا ثمان أربعة ما يعني اقتدي ابو داود والنسيء وأنا وصل عندها سنن الأربع أربعة في <تصفيق> المودي أربعة أويا هذا لو في المودي قال لي ورد جدة شيء أو في المودي قال لي ورد جدة خلاص ليش أنا أول المساعدة صلى الله عليه وسلم أو صلى الله عليه وسلم نعلمكم نعلمكم المساعدة كنتم لنا سائل سلمزيف ابن كان في أغلبتك صلى الله عليه وسلم رسول الله الله عن الماء من الدواب لوانيك أو حيوانات أي أو حيوانات لكن أو ما راني ما أركوا ده بنتوي جدا هذا أنا ما تصدقني هذا فيسا ماك لبعض اللي ركب يقمن بس والله عليه وسلم للرواتي خواتل للسعودي وهو يسأل عن الماء يكون في الفلات من الأرض لسنا شيء سو وما ينوبه من الاستباء والدواب حيوانات تربية جدا ااا طبعا الاستباء وأنا ده بيجي يقول صو وأنا قال فقال رسول كان, بصورة بقى. بقى إذا كان لن نحمل الخمسة والوا دقي في الله عليه وسلم دقي سونا كل, تاني كل, تاني كل تاني كمانك الماء القليل تضره النجاة. قوي كم؟ آوي كم؟ في سير الكاليجيرية السريه. أوه يا. أن حد القليلي. ذا أن حد القليلي. حد يعني سنوز. هاي ما كان دون القلتين. سنوز جيلو ده أبيه كي هيا قلته سنتك يا اخي ما كانت دون القله وقلتينش قط قلتين كدراهم كليات كيا كيا بين صدر الصف قلتين غاب فيها صدر العراقي او بين كذلك قال لي بس لا زال من ما ما أنا ما لا ما لك كان يوصلش له شنو لك ما حد القليل ما كان دوله اللي توصلش له كم تربو حد كم ياكيتي حد كي في كي في يا تقدره انا هو كنت نسالك روليو و قال كم كيلو كيلو tu le gibje laisser que je a tu là كان نص كيلو غرام غرام هذا السؤال حملت على شغل قال هذا إشي أشتاوبين في غران جلو, غران جلو غران. كان دون نصت دو... جلو يعني كان دون القلتين هذا سنوري شدي يعني كعلبك كمكي سنوري كمكي تندى نصت جلو قلتين يا القلتين المجورة لأن الماء الكثير لا تضره النجاسة أو يزول بو لز تأسيد الجيلانكا طبعا ان أن حد الكثير هذه حد يزول يقيل سلسلة في لك ما كان كلاتين لدوس بي فما فوق هو يجي لي ما برا إذا كان هذا صار أو نقصي